وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة له سلكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا لَهُ نَابِذَ كُلِّ شَيْءٍ عَالِمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ يَنيغُصُونَ لَهُ وَكُنْ نَا لَهُم حافِظِي وَأَُوبَ إِذْنَا دَ رَبَّّهُ أَنِّي مَسَّن يَظّرُ وَأَنتَ أَرحَمُ الراحِمِين فَسْتَجَبَناَ لَهُ فَكَ شَفْن مَا بِهِ مِنْ ظُرِّمُ وَآنتَينَهُ أََّْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَبِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَٰلِكَ وَأَدْخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاثًا فِي الظُّلُمَاتِ أَن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لَهُ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي